وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لآتيَنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولى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 فَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ يَشَأْ نُفِقْهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُقِضْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ منير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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العدم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من فذر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجاذي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا في فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقا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 سُلْفَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ من, مِنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ هُرِذَعُ الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُنَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الْفَتَّاحُ العليم قل أَوَنِيَالَذِينَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ قُلْ أَوَلَمْ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عن ساعته ولا تستخدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ أُنْبِئَ بِهَا ذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار اذ تأمرون ما أن نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجذون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِلَّا قال مطرفها إن بما أرسلته به كافرون وقالوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالَهُ وَأَوْلَادهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقدربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قلوا سبحانك أنت ولينا من دونهم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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكِيذٌ قُلِ انَّمَا يُرْقُونَ بِوَاحِدَةٍ أَن تَكُومُ لِلَّهِ مَثَلَ وَفْرَادَاتٍ ثم تتفكروا ثم تتفكروا مَا تَتَفَكَّرُ تُمَّ مَا تَتَفَكَّرُ مِن دين هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم إن اجري إلا على الله ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد